بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إلا نحن قرآنا عجبا يهدي إلى رشد شركة بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا مثل اخر الناس ايمان ولا عداه وان كان يقول Shall مير الجال من الجن نفذون نراهم كما ظنتم أن لي برسم ما هو أحد، وأن that was in the night وأنى لا ندري أسر أريد كلا طراء قطب داء وأنا ظلمنا اجيزو مو هاف يو اوون مي ودا نو اجيزو هل او وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاتِقُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ وَإِنْ اسْتَطَاعُوا أَن يَخْطِفُوهُ لَخَطَفُوهُ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ من يظهر عن ربي يسلوه وأن وَلْحِقْنَا بِهِمْ نَامَ نه. مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ حتى إذا رأوا ما يرعدون فسيعلمون من أضعف اهي كل فلا غيبي من تأي ومن خلسي يرصدا لي علم قد Oh, dear. Oh,